وشي وخوله سجزا فقال ارى ولي على الله شي وامرهم سجزا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا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 والعليم الحكيم